يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل متمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي لينا ونهارا فَلَمْ يَجِدَهُمْ دُعَائِي الا فِمَارًا وَإِنِّي كُلَّمَا دعوتهم لتغفر لَهُمْ جَعَلُوا جَعَلُوا أَخَابِعَهُمْ فِي اذانهم وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَخَرُوا وَاسْتَكْبَرُوا إِكْبَارًا ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ثم إني أعلمت لهم وأصورت لهم إسرارا فقل استغفروا ربكم إنه كان وفارا يغفل السماء عليكم نرارا ويمددكم باموال وبنينا يجعل لكم جنات ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أصوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ فِرَاجًا وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُغْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاقًا مِنْهَا تُغْلًا فِجَاجًا قال روح الرب انهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسارا ومكروا مكرا كفارا وقالوا لا تذرن الهتكم ولا تذرن واتعوا ولا تواعوا ولا يغوثوا يعوضا نسرا وقد أضلوا كثيراً ولا تزد الظالمين إلا ظلالاً مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا ناراً فلم يجدوا لهم من دون الله أغطاراً وقال نوح الرب لا تذر على الأرض من الكافرين دياراً إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلد إلا فان ومكفاظا رب اغفرني ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا رب اغفرني ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تباغا